بسم الله الرحمن الرحيم نواينا مثل ما نوه آباؤنا وأجداننا وأشلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحين في مثل هذه الجمعة وهذه الجalsa النافعة والقراءة النافعة نود ثواب هذه الجمعة وهذه الجalsa والقراءة النافعة إلى حافظينا وحبيبنا وشبيعنا وقرد يعينا سينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى رعج بآباه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج أمهات المؤمنين وآلين بايث التالي من الظاهرين وخلفاء الراشدين واجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجرين وإلى أرواح أولياء والصالحين أينما كانوا حول أرواحهم فبالخصوص حلثهم علي بن محمد بن وشيو ورسول وفرع والحبيب وفقة بن محمد بن همس السكاب ورسول وفرع وإلى رحسي الوالد عبد الكريم بن عبد الرحمن ووالديه ورسوله وفرع وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأبواتنا وأبواتكم وأبوات المسلمين ومن لهم حب علينا أن الله يعني درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاثهم البتين ونبتين والآخر وبحاكهم على الله وأسرارهم من الله أن الله يجعل جمعاً هذا جمعاً مرحوماً وتفرقنا ويبعد تفرق معسوماً ويغفر ذنوبنا ويستر حيوبنا ويشري مرضانا ويحافر متلاناً ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير التعف ولا مشقة ويحفظنا ويحفظ أورنا ويباركنا بالمال والأرواح ويقفين وياكم شر الظالمين من شان الحاجدين من شان الزمان وشان الزمان على هذه الدنيا وعلى برية صالحة وعلى ما نوافينا الشيخ عبد الله السقا Alhamdulillah awal khatimah wa ila hajat Nabi sallallahu alaihi al-Fatihah Saya berharap Nabi yang selawat karena ini di dalam masjid jangan banyak keluar boleh ini aja silakan dan jangan ada yang tepuk-tepuk tangan di di masjid dan diniatkan intikat di dalam masjid sini dan Insyaallah silakan semua boleh teriak teriak bersolawat dengan keras tetapi jangan banyak gerakan dan tidak harus ada beda tidak harus ada beda yang Insyaallah tingkatkan solawat malam hari ini Insyaallah akan mengangkat semua penyakit bagi kita. Terutama untuk Jumiai Miftikar Moeswito dan, dan Al-Habib Ali bin Ali Al-Fabashi, Abba Bahnor, Binjotoh, dan pemurusegar, dan siapapun yang sakit dari keluarga-keluarga kita Bapak kami, kami tidur dan siapapun yang sakit dari seluruh anggota Akbar Mustafa diberi kesihatan dan kesembuhan sempurna. Semoga yang telah meninggal dunia Bersusun untuk aminah Jumitan Binti Sayyidin Ibu daripada Al-Hadir Muhammad bin Syed Sekar Dan Hajat Nur Hayati Binti Anakullah Dan Haji Abdul Somad Sulaiman, Serta Hajat Syamsiyati Dan siapapun dari orang-orang tua kita Dan keluarga kita yang telah meninggal dunia Semoga yang malam hari ini Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Yang kubur mereka dan dijadikan mereka semua pemuni surga Allah Amin Amin Ya Robbal Amin. Ini yang disebut disebut ramalan.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 يا رب صلي على محمد وآل محمد ومن النبي تعلا يا رب صلي على محمد وآل محمد النبي تعلا يا رب صلي على محمد وآل محمد القرآن ومن للحفي يا رب يا من للحبيب عشاق محمد ومن بحب النبي توسا يا ربي صدق يا ربي على محمد من بحب النبي توسا اللهم صل لي ارزقوا الواضح فرهان المقصوط في الوجود كرم وإحسان تعالى مكتب وعظم شعنا فلقى القلقى لهجما وتوى عليها علما باب صوتنا منفائد من التي ما جرت بين فيه اجداره اسم الله عليه فرشل عليه مشرف خلفه واجل عليه رحمه تعلقت ارادته العاليه في خلق هذا العبد المحبوب فانتشر اساس شرفه في عوالب الشادي والعلوم صدق وما جل هذا النَّالِي تجرَّم به المَنَام وما عطَم هذا الفَترَة الذي برز من حَذرةِ الإحسان صورةً كاملةً ظهرت في حِكِّ المحمود فتعبَّرت بوجود آجل في الوجود وطرَّز برد العوانين في تراسته فيه. صلى في الله عليه على وعلى جهدنا الظلمين وعلى من الله المحيين اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله تجد الحكم في عالم مجلئ الواسط تجد يمضم باتشار في الكريم والشاسع وله عبد الذي لا تمحسر أفراده بتعدان ولا يمل تكراره بكثرة الأرجاء حيث أبرز من عالم إن كان هذا الإنسان يتسرف بوجوده الثجلان وتنتشر أسراره في الأكواس فما من زرٍ اتصر به قلبه منيف إلا من زواب غيفاً لله على هذا الحبيب يا قلبه يا حبيب يا حبيبي فالأيق Ay, ay, ay. فتبارك الله من إله الكريم فاشتركنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريس عليكم بالمؤمنين روح رعيم فمن هذه البشارة وتركاها بكلب سليم فعقد هدية إلى صراط وصفين اللهم صفين وصفين أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحوم الرحيم اللهم صفين وصفين وعلى آله علينا اللهم صفين وصفين الله وعلى وأشهد أنه إلا هبق الله وحده لا شريف لا شهادة تعرف بها اللساء عما تضمن أهل الزمان من التصريق بها ولا إضعان. على الذين ولد بهذا الذلول من الايمان جواهر وتدوه على اهل يقين من سر هذا الاضعان والتسبيح شاهد اللهم <تصفيق> واشهد ان سيدنا محمد من عبد الصادق في قوله وفي فعله والممذغه لله ما اقره بتدبيره بخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد نشره ظاهر العادم بشيرا وناذيرا وقلق الرسالة وأتى الأمانة وهد الله به من الأمة بشرا كثيرا <تصفيق> وكان في ظلمة تهدر المستقصرين سراطا وخمارا منيرا <تصفيق> <تصفيق> فما أضمها من منة تقرم الله بها على البشر وما أرسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلافات وأجمعها وأزقى تحيات وعوزائها أن هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه وقال له بقاء الله عليه صلى الله عليه وسلم نصل بها روح المصلي عليه به فيبسّد في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحابه الذين رضوا سه وترمزي بقربه، وتفيئوا لنا الشرف العظيم بوده وحبه ما أطر الأقوال من أشر ذكره. الله يا <تصفيق> سيدي أشرف الصفات والتسبيح مولى السيد الوديع محمد الروح الرحيلي الله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم الكديم لدهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نافذت لقدرة البائرة بالنعمة الواصعة والمنة الغامرة فانفلقت بينة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود في حاول بوصول جمال المدرك ولا حسن تاني مزية فتنفر عن الجمال الميمون هي الأسباب الداعمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعماء فهو الجمال الثامن الذي يتنقر في يتشرح فروده ينشرف به موضة استقراره وموضع فروده. وقد قضت الأبدال الأزلية بما قضت وأظهرت من صر هذا النور ما أظهرت وخصصت فيه ما خصصت فلعنى مستفره في الأصلاف الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهدة بشرا ما كالبشر ومورا حيل الأفقار أهوله وبهر فتعلق بهم قرات من هذه الحروب يأجركم في هذا المرقاص ما هو من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت العلسل لا بعشر بحشر نعجار أوصى بذلك الموسوم تشويق السامعين من خواص المؤمنين وترويح للمتعلقين في هذا النور القبير وإلا فأما تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حسني إلى تدوير ما عبده من سيار أشرب المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في القول منشورة على مر الأيام وشهور والسنين لا عد تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عد تشوق إلى سنة أوصافها العظيمة ولعل الله ينفر به المتكلمة والسامح فينفذان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتلوحان في روحي ذلك النعيم الله أكبر سبيل والسبيل سيدنا ودينا محمد الدرر والبريه الله فاض في وسلك ولا, أهل ولا أهل الله الله انهم ام الصغير الله هو الله, الله ¡Gracias! الله النور مدى في هذه السورة فنر هذا الحبيب أول محنوق مرت بالعالم ومنه تفرع الوجود غلما بعد خلقه بما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق في سنة الأمجار من الليل رضي الله عنه مقال قال شوقي يا رسول الله يا ابي وامي احذرني عن اول شيء خلق الله قبل الاشياء قال يا جابر باذن الله خلقت قبل الاشياء وراني بك محمد صلى الله عليه وسلم باركته صلى الله وقال جابر في حديث رسول الله عليه وسلم فوت أول النبين بالخلق واخره في البعث وقد جعلت الروايات بان أول الخلق الاولى والخلق وحده ولما كان سعاده الابنيه لا عدد قبي اختصت شائات من, من البريه لكمال الخوص وصيه صلى الله عليه مشترك عدد النور المبين وبدون من شرفات من العالمين فتنكل هذا النور من سلب آدم والرحين وإبراهيم حتى أوسرات يد العلم القديم إلى من خصصت بتكلم آبي الكريم عبد الله ابن عبد المطالب للكدر العظيم ورمي الأنسية في المقابف آمنات السيدة الكريمة آمنة فتركه صبحت الله فألقه إلى بدقها وضمت وحشاها بمعونة للمحمد العين وممعونة الله محافظة على حقها زيت الرات وثوقها فحملت برعاية الله كما ورد علىها حمدا خبيبا لا يتاج له ثقلا ولا تشتو منه يا من شرع بالغش في عمري وغرب بضو خروجي لعالم شائرتي اذ انتشت على هذا العالم بالمغاضفني وتنتشر فيه اثار ما يسوي الله صدق وسدد الشرف والسلام والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الراضي الرحيم الله مصطفى وسيد القبارك عليه وعلى آله وعلى صحابه سيدنا محمد بارك عليه وعلى آله ومنزل تلك بياتي دونا سيدنا كدونا والجوارث الرسونا والكون كله يثلي ويمسي في نور واضيا لقرب ظهور إسرامي هذا السراج والعيور متشبهة إلى فروزه متشبهة إلى ثقات جواهر الهنوز صلى الله عليه وسلم كل جافة مرشنة قد بصح العبارة معلنة بكمال البجارة وقام من حال الحمر في ذلك العام إلا تدفعنا بغلا من بركات وسعادة هذا الإيمان والله إن السموات والصفوات قد تصطحت في جنة فرحت ملائكة سبيل البليات وفروس من عالم الغفائل عالم الظهور بعد تناول الفيل الأتولي والزهور صلى الله عليه وبارك الله بوجود وبسط التعلم برماية التشريم والتعليم لبرود هذا البشر الغريم الله ما صدي وسلم واشرح الصلاة والنسليم على سيدنا ونبينا محمد للرغوب الرحيم الله ما صدي وسلم وبالعظم Roharfi dunul muayyam, lahir di dunia ini demi Ku tetap menjemput Kan pasti menjami akhir matamu Karena menjelaskan ke temanku Ya surat Allah yang menjelaskan Maju di tempat masing-masing Karena nanti masih terlanjut ya. Jangan pada maju Posisi di tempat masing-masing Supaya nanti duduknya enak Masih ada tausia nanti ada sholawat Maghidang panjang Sampai pagi Malam akhar Katanya malam minggu dan malam panjang Malam panjang Allahumma salli wa sallim Wa baadik alaihi wa ala alih Fa hina tarbawan Wa da'i hadad hafi على مد السماوات والعرضون ومن فيهم بالترحيب وامطر جود لله على آخر الوجود تفج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيس بع الله الحمد الله ولا إله إلا الله والله سبحان الله وحفظ الله لا لنا إلا الله وطارنا سبحان الله وحفظ الله لا لنا إلا الله وطارنا والقدرة ومشفة سناد المسور ليبرز نومه كاملا في عالم الزمور نورا فاقع كل نور وأن فلحب جمعا على منه تم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنسى لجنابها المشعود ومشعكة لها في هذا الزمات المبدود فحضر من توفيه الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسم الله له من الشرف بالكسمة الوافئة فهذا الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرس الحامد المحمود مدعنا لله بالتعذيب والسجود. صلى, صلى الله على محمد صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك فنستعينه ونستفديه ونستوفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يقرل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على جماله علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوان ملد الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ينسى هرماتين قرى حقائب خلصوصا عن الشيخ عبد عبدالقادر السكاة فحيد جامل عبد عبدالقادر السكاة حيث حسن بن أنس الحكشي وأبناء حليف عبدالقادر وأصهار حليف عبد بن, بن عبدالحمن السكاة تنبرك يا Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala. Saya Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. beliau menyatakan kita kenasi sama majma'il maulid jali al-khuruf. Tidak ada majlis atau acara yang paling bisa menghilangkan kesumpekan, kegelisahan kecuali adalah yang seperti majlis maulid yang semacam ini. Dewa ketaubatan dialahasi ida baju. Ini adalah saat yang paling tepat untuk bertaubat bagi orang-orang yang berlumuran dosa. Dewa ketaubatan jayar ida baju. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahuwataala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala. Dewa jam' dasyatubar bin jamir dunuk. Perkumpulan yang semacam ini tidak diragukan lagi akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Amin. Ya Rabb al alamin. Maulid yang kita baca adalah maulid sintut dular karangan daripada Al-Sayyid Ali bin Muhammad bin al Hasyi Al-Hajji. Di antaranya beliau berkata tentang maulidnya Amal ladzi allastu binashy wa ana ladzi amlaytu wa kullama duri alayhi fa tahribat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yang mengarang maulid ini, aku yang mendekti maulid ini. Setiap maulid ini dibacakan pasti terbuka pintu berhubungnya aku dengan Nabi Muhammad Shallallahu wa Alaihi Wasallam, wa sehingga salah satu maulid beliau yang bernama al Habib Umar bin Aidrus Aidrus datang kepada beliau menceritakan mimpinya kepada Ahli Ali. Beliau menyatakan, "Raihul Barah" kekani ashdiilai jilat al-fahmil awlad. Ya Habib Ali, tadi malam saya bermimpi engkau. Saya bermimpi engkau. Saya mengadu. Saya meminta solusi kepada engkau daripada murid-muridku, anak-anakku yang mana kurang memahami daripada ini. Tabel jemari maka kemudian engkau memberikan nasihat kepadaku, "Khallihim yaktubuna al-mawlid." Hakiyatan. Biarkan mereka menulis Maulidku sin tuddur. Ta'annakum tushirun ilai ila anna al-fatih fi kitabati. Sesungguhnya pada mimpi itu engkau memberikan isyarat kepadaku bahawa Fatih atau terbukanya pemahaman yang luas adalah dengan menulis Maulid sin tuddur. Maka kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi menyatakan, Man arad al-fatih, fal yahfadil maulid awyabdubuh. Bagi siapa yang ingin pemahaman yang luas di dalam ilmu, maka hendaknya menghafalkan maulidku syutuduron atau menulisnya. Di dalam kalan beliau yang lain, beliau juga menyatakan, Maulidi hadha asyuh innuh. Beliau da'am al-wa'id ala jira'atuh wa hafi'bahu wa ja'alahum min awradim Innuh ba'yathar luhshid min sirrihi sallallahu alaihi wa sallam Beliau, sayyip alim, menatakan ini maulid simtud Saya melihat bahawa barang siapa Yang rutin membaca maulid simtud Akan menghafal maulid simtud atau menjadikan maulid Cintutura ini sebagai miripnya di rumahnya. Maka akan tampak pada wajah-wajahnya orang yang seperti itu. Akan tampak pada diri-diri orang yang seperti itu. Sir daripada Nabi Muhammad. Rahasia rahasia daripada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Sehingga dalam dalam beliau yang lain, beliau juga menyatakan. "Wala Walashaslam anna ruhamu sallallahu alaihi Wasallam". Tidak diragukan lagi ketika dibacakan maulidku maulid simtul turar Hadir ruh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Al-Imam Asriyuti Beliau menyatakan Qad tahassal min majmu'i ahadih Annahu Sallallahu alaihi wa sallam Hayyun bijasadihi wa ruhih Al-Imam As-Suyuti menyatakan di dalam kitab-kitabnya salah satunya Al-Wasail fi Sharh Shamil dan juga kitab Al-Hawi al fi Tawi dan kitab-kitab yang lainnya beliau menyatakan setelah aku mengkaji banyak ratusan ribu daripada hadis bahkan lebih bahawa Nabi Muhammad SAW jasad dan rohnya masih hidup. Wa anhu yagin an al absar kama taghibul marifah akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak terlihat oleh mata kita sebagaimana malaikat tidak terlihat oleh mata maka kita wa annahu ala haibatihi allati kana alihah. haibah Nabi Muhammad sama persis sebagaimana haibah Nabi Muhammad qabla wafati sebelum beliau meninggal wa anna man wa annahu law arada raf'al hijab ala man arada karamatahu min ru'yatihi la ra'ahu ala haibatihi allati kana alihah. Kalau Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad kepada seseorang yang mau diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membukakan hijab sehingga dia melihat langsung jasad Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa, salli wa, salli wa Yang bisa sampai dalam derajat seperti ini adalah orang-orang yang sebabimana Al-Khalid Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Haksyu. Guru beliau, Al-Khalid Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas menyatakan law ghabah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalla ma'an i tarfatain lama a'dathu nafsi minal muslimin ada guru al-Habib Ali al-Hajshi menyatakan kalau saat Nabi Muhammad tidak terlihat olehku seketika mata saja maka aku tidak menganggap diriku daripada orang-orang muslim apa? karena memang tidak pernah beliau tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakum tarfatain walakum seketika mata melihat, selalu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alaihi wa, wa kemudian Al-Iman al, al menyatakan dalam kitab-kitab yang lain dalam fatillah maulid perayaan maulid yang semacam ini beliau menyatakan maamit bayit au masjidin, au mahillatin guriafihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam sallam tidak ada suatu rumah atau masjid atau suatu daerah yang dibacakan maulid Nabi Muhammad, kecuali akan mendapatkan tiga ini. Yang pertama, ilah hasfatil malaikah ala dzalik al-makan. Kecuali malaikat akan memenuhi tempat tersebut. Maka kalau seandainya mata kita dibuka hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melihat malaikat lebih banyak daripada manusia yang ada ini. Yang kedua, wasallatil malaikah ala ahli dalikal makan. Para malaikat yang hadir tadi itu yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia yang hadir akan bersolawat kepada orang-orang yang hadir. Yang ketiga, wa amma hum biqah birahmah Allah akan Meratakan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis yang macam ini dan juga daerahnya rahmat Allah subhanahu wa taala dan juga ridwan Allah subhanahu wa taala. Beliau juga menyatakan Ma'amin muslimin Qara'a fi bayti maulidan nabi Sallallahu alaihi wa Tidak ada seorang muslim Yang membaca Maulid nabi Muhammad di rumahnya Atau di daerah manapun Kecuali akan mendapatkan tiga ini Illa raf'a'ah Mullahu al-qahd Wal-bala' Wal-gharab Wal-harab Wal-baliyad Wal-asad Walbuhot, walhasad, wainasu, walusus. Yang pertama adalah kecuali Allah mengangkat daripada rumah tersebut, Allah mengangkat daripada daerah tersebut, kota tersebut, negara tersebut, acekli. Kemudian bahaya musibah, banjir, longsor, kebakaran, dan juga daripada penyakit ayam dan juga daripada pencuri-pencuri. Ini yang pertama. Yang kedua wa annama huwa subhanahu wa ta'ala wa law mata dzalika syakhs kala mati orang tadi itu hautan hawa allah alaihi jawabun Allah akan menggampangkan orang tadi itu ketika menjawab malaikat munkar dan nakir Yang ketiga wa yakun fi maq'ad sittin 'inda malikil dia akan diberikan tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Hadirin hadirat yang berahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Daripada kalam ayri Muhammad bin Hadi As-Segar Di dalam kitab Tukfatul Ashraf beliau menyatakan maqamul qadul maqamul a'zi Maqam diterimanya suatu ibadah adalah maqam yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita tidak bisa menjamin seluruh ibadah kita apapun itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diterima, ada yang tidak. Oleh karena itu, Syekh Ammar Al-Fabbar, anak daripada Al-Fadhi Al-Muqaddam Al-Sani, Syekh Adil Rahman Al-Sediah menyatakan, Lahu alimtu anna Allah gabil minti tasbihah, ladayabtu ahlatin hatta kilabha burran walahman. Kalau seandainya aku tahu Allah menerima satu saja tasbih subhanallah ku satu tok diterima oleh Allah aku tahu maka aku akan menjamu seluruh orang kota Tarim walaupun maaf anjing-anjingnya juga akan aku jamu dengan makanan yang paling enak di sana yaitu gandum dan daging kenapa kok beliau Sheikh Muhammad bin Thoghur padahal pemimpin wali di sananya menyatakan yang seperti ini karena kita tidak bisa menjamin amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tapi jangan khawatir ada satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Al Habib Abdul Rahman Al Kass menyatakan dalam kitabnya Jiraabul Miskin ittifaqat jami'ul ulama'a ala anna jamii'al a'mal minha al-mardud wal-maqbul semua ulama telah bersepakat bahawa amal apapun itu antara diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Illa salah ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallam Fa innaha maktu'un bi'abulihan Maka semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad Pasti diterimanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala كما قال بعض الشعراء اتم الصلاه على النبي محمد فقبولها حد بدون تردد اعمالنا بين القبول yang dikatakan oleh sebagian syair sebagian syair rutinlah berselawat kepada nabi Muhammad Maka sesungguhnya Salawat kepada Nabi Muhammad Pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kita antara diterima oleh Allah Atau ditolak oleh Allah Kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Terakhir Saya mau menyatakan Daripada kalam Al-Hadid Ijrus bin Umar Al-Habshi Ketika beliau ditanya Tentang hadis Al-Mar'u Ma'aman Ahab Seseorang itu pasti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Beliau ditanya, apakah hal hadha, hal dhalika ala yitlaq? Apakah itu secara mutlak ayah Habib Iqdus? Orang yang mengikuti Nabi ataupun tidak, pokoknya solawak pasti akan dibarankan oleh Nabi Muhammad. Kemudian beliau, al-Habib Iqdus, minum al-Habshiyah menyatakan, La, bel dhalika ma'al nidibah. Tidak akan tetapi akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai Allah, samaan dengan ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau menyatakan Yahudi itu cinta Nabi Musa. Nasoro itu cinta Nabi Isa. Akan tetapi mereka tidak ittiba kepada nabinya, tidak mengikuti ajaran nabinya. Oleh karena itu perbedaan kita umat Nabi Muhammad dengan mereka adalah kita mengikuti nabi kita, kita mengikuti jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dalam kalam daripada para habaib, para ulama ini bermanfaat bagi kita semua. Saya berdiri di sini karena perintah daripada Al-Qur'an, "Wa la'afwa minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillah. Tadi Ucapan-ucapan para ulama para kiai Murahabhaim Tentang selamat Alhamdulillah mudah-mudahan Tadi yang paling akhir Ya Bishadul Baru ma'am Bahawa manusia akan dibangkit kepada siapa yang dia cintai Kalau dia mengikuti apa yang dia cintai Kalau cuma cinta Nabi Muhammad hanya bersolat Tetapi tidak selat Juga tidak akan akhir bersama Nabi Muhammad Shalat tapi tidak ikut istilahnya, tidak berbakti kepada orang tua, dia tidak akan bangkit bersama Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin bangkit bersama Nabi Muhammad, usahakan Nabi Muhammad itu gembira dengan anda. Kalau anda gembira sama Nabi Muhammad, jelas Nabi Muhammad ganteng. Nabi Muhammad orang yang baik, orang yang masya Allah, pasti semua gembira. Tetapi apakah Nabi Muhammad gembira dengan kita? Rasulullah akan gembira kalau Niyakum akan menjalankan Mereka Allah dengan bagus dan Menjalankan senang-senangnya Alhamdulillah saya di sini Atas nama Peribadi dan pimpinan Ahbabul Mustafa Di hari kelahiran Ahbabul Mustafa Yang ke-18 ini Saya ucapkan terima kasih Kepada takmir besi Agung Surakarta Masya Allah, yang selalu bisa kerjasama Dengan Ahbabul Mustafa Setiap saat bukan setiap tahun, tapi Alhamdulillah kita buat acara tahunan di Masjid Agung ini, karena betul apa yang dikatakan beliau dari Bapak Garap kita, Masya Allah, bahwa Masjid ini adalah contoh atau ekor Kota Solo. Jadi Solo itu sih perlu dipamerkan di Masjid Besar baru kumpa di sini. Masjid ini Insya Allah akan makmur, akan bagus, akan nikmat dan Insya Allah Solo ini Masjid Agung ini sebagai sentral. Bagi kubat Islam jika tak selalu ini Alhamdulillah Pemerintah kita juga sudah siap untuk membantunya Alhamdulillah Bapak Kota maupun nanti Provinsi Mila InsyaAllah Kita harus jadikan selalu ini Masjid agung ini Ini masjid tua luar, luar biasa 200 tahun lebih juga Masjid ini Dan alhamdulillah masjid ini Di Ibi-Ibiol masjid ini Berapa imam yang luar biasa di masjid ini Saya dulu kalau kecil sama ayah saya Yang di masjid ini Jumatan pojok, Jumat sendiri paling kiri Tempat ayah saya sama saya ikatkan di situ. Alhamdulillah dulu imam-imamnya juga suara-suara imam, yang -suara. sampai sekarang pun imamnya baik. Dan seluruh mudah-mudahan dan pengurusan masjid ini apa baik ke depannya. Dan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu menjaga masjid ini. Dan selalu memakbunkan masjid ini dengan orang-orang yang memakbunkan. Dan siapapun yang terlibat di dalamnya insyaAllah mendapatkan keberkahan dari Allah. Lohirat Bumatina. Dan saya berterima kasih pula kepada pemerintah kota Surakarta yang sudah mengatakan bahawa Surakarta adalah kota Sulawak. Alhamdulillah akan kita tidak lanjutkan terus di mana tempat kita akan bersulawak. Sebagaimana apa yang disampaikan tadi bahawa sulawak akan membawa keberkahan, membawa ketenangan, menjauhkan kemaksiatan, menjauhkan semua bentuk bencana. InsyaAllah berkat salat, urih bin iman. Berkat Solawat Uri Benekman, Berkat Solawat Solo Solawat Berkat Solawat Indonesia selamat. Dan terima kasih kepada Bapak Gubernur kita Atau yang mewakilinya Kami berterima kasih kerana beliau juga telah memprogramkan Solawat keliling Selanjutnya setiap, setiap kabupaten Program bersama beliau Dengan tujuan untuk menjadikan bangsa atau masyarakat Jawa Tengah khususnya Kenal Nabi Muhammad SAW, bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Jawa Tengah, Dicintai Allah dan mencintai Allah, dicintai Rasul dan mencintai Rasul. Inilah program Gubernur Idah. Ida. Mudah-mudahan apa yang menjadi program beliau, terus dapat berjalan sampai Yompil Iyamah. Dan saya tidak bisa berbicara apapun, karena sangat gembira di malam hari ini oleh seluruh panitia-panitia melaksanakan acara ini dan seluruh jamaah syekher syekher mania seluruh jamaah ahbabul mustafa wahai syekher mania dan ahbabul mustafa kalian insya allah akan selamat dunia dan akhirat kalian akan mendapatkan keberkahan dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah nabi pembawa rahmat kalian bercita bercita nabi muhammad mari dari Malam hari ini kita tiadakan. Mari kita rubah hidup kehidupan kehidupan yang masa lalu yang kurang baik menjadi baik ke depannya. Kalian itu shall takkan menjadi penghuni penghuni surga Allah. dinanti oleh Nabi Muhammad, dinanti oleh para solihin. Karena kalian adalah orang-orang yang baik. Saya berterima kasih kepada siapapun yang membantu kegiatan Ahbabul Mustafa, terutama para romoh romohnya, para ulama. Para ki-ki kita, para haday kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, para unsur khusus kita dan khusus kita, bapa-bapa teknik kami kita yang selalu mengamankan majlis-majlis kita, tak apa mereka semua insyaAllah akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bangsar-bangsar kita. Seluruh rahis-rahis daripada organisasi-organisasi Islam kita. baik U Muhammadiyah dan yang lainnya. Semuanya saya terima kasih. Karena kita bisa kerjasama yang baik di kota Solo ini. InsyaAllah dengan kerjasama yang baik. Kita selalu akan meningkat menjadi orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang selalu berusaha untuk mengajak orang-orang yang tidak baik menjadi baik. Itulah orang yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan dengan pertemuan ini boleh peti batasi pulang dengan seluruh adik-adik saya Yang tak jauh-jauh datang dari kota masing-masing Dan sini ada tamu-tamu dari Malaysia Dari Singapura Dan dari tempat-tempat yang lain Di seluruh Indonesia Kumpul di tempat ini Kami berterima kasih kedatangan kalian semuanya Akan mendatangkan rahmat dan berkah Akan mengabulkan semua hajat dunia dan akhirat Hajat dunia dengan kemudahan Hajat akhirat dengan abunan Jangan khawatir Allah selalu memberi apa yang kita minta Jangan khawatir Allah selalu mengabulkan doa-doa kita Minta kepada Allah Kata Allah adalah Tuhan yang maha baik Tuhan yang maha pengasih Tuhan yang maha penyayang Mari di tahun 2016 ini Kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah Kita kuatkan usulullah kita kepada Allah Usulullah kita kepada makhluk-makhluknya Allah InsyaAllah dengan usulullah yang kuat Kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat rahimahumullah Saya atas nama pribadi juga memohon maaf Seakhirnya dalam memimpin Sheikh Bermanian dan memimpin Ahbabul Mustafa Ada nikah laku yang kurang baik Atau kurang berkenan di hati bapak ibu dan adik-adik semua Mohon saya dimaafkan. Saya adalah anda, anda adalah saya Saya tidak mungkin jadi baik tanpa anda Dan insya Allah kita ini akan selalu berada di dalam wadah yang baik Kenapa kita memberi nama ini Ahbabul Mustafa, kekasih, kekasih manusia pilihan, supaya kita ini diakui oleh Rasulullah menjadi kekasihnya hingga kita nanti di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepuluh dari tempat ini, wahai yang pernah memutuskan talisilatul rahmi, sanggulah talisilatul rahmi. Sepuluh dari tempat ini yang memutuskan tali kebahwa keberbangan orang muda kepada orang tua, sanggul. Kebaikan kepada orang tua Berbaktilah kepada orang tua Di sepuluh dari tempat ini Yang mempunyai permasalahan-permasalahan Perbuatan-perbuatan maksiat Berhentilah, jangan kita lanjut Ke maksiat dan tobat kepada Allah Karena pintu tobat selalu terbuka Dan waktu kematian kita Tidak tahu kapan akan tiba Madi oleh karena itu berdaubatlah kita Jadilah kita pemuda pemudi Yang dibagakan Rasulullah pemuda pemudi yang nantinya Rasulullah kalau mematahkan kita gembira dan tersenyum dipakai nama-nama kita dan dihantar kita menuju surganya, nya. Menghadap kepada Allah kata kebaikan kebaikan yang telah kita berbuat di muka bumi ini kuatkan akidah-akidah kita jauhkanlah kita dari majlis-majlis sul, majlis-majlis yang tidak diridhai. Berkitah kita berusahalah kita dengan penuh husnud kepada Allah Subhanahu Wataala. Insya Allah kita selamat dunia wetakarab dari majlis ini. siapapun yang mempunyai hajat Mudah-mudahan Allah mengabulkan kehendaknya. Allah mengampuni dosanya. Allah menyelesaikan masalahnya. Allah memudahkan kesudinannya. Allah mengampuni semua dosa orang tuanya, keluarga besarnya, seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Berkat majlis ini supaya Allah menghentikan, insyaAllah berkat majlis ini Allah menghentikan pertikaian di antara umat Islam yang ada di Syria, yang ada di Iraq, yang ada di Yaman, yang ada di mana pun mereka. Mudah-mudahan mudah Allah mempersatukan umat Islam Mudah-mudahan Allah memenangkan umat Islam Mudah-mudahan Allah mengangkat semua bentuk balap Dan diganti dengan kenikmanan Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa umat Islam Dimanapun mereka berada Dan mudah-mudahan Allah menyelesaikan permasalahan yang ada di Yaman. Semoga Allah SWT membersihkan hati-hati kita Dijadikan hati kita saling menghargai karena Allah, saling mengayangi karena Allah, dan selain menasihati hati Allah, semoga Allah berimpakan rezeki yang bagi kita rezeki yang halal, barakah, bakti, bina, wal akhlaq. Semoga Allah menampuni dosa semua muslimin ahli kubur, elah muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padanglah kami dengan padangan rahmatmu, padanglah kami dengan padangan ampunanmu, padanglah kami, padanglah kami dengan padangan tegaramu. Kami hamba-hambamu yang dolek, kami hamba-hambamu yang berdosa. Kumpul di masjid Al ya Allah bersama orang-orang tua kami, bersama guru-guru kami, bersama orang-orang yang baik di antara kami. Ya Allah berkat mereka semua kumpulkan semua doa-doa kami, sokkulkan semua permintaan kami, wahai tuhan kami. Berilah kepada kami kekuatan dalam menjalankan ketahanan Dan kekuatan dalam menjauhi kemaisianan Jadikan anak cucu kami semua Min ahli Al-Quran Jadikan anak cucu kami semua Min ahli al Min ahli al-ibadah Min ahli al jadi orang-orang yang baik, hari orang-orang yang selalu baik, orang-orang yang menaja kebaikan, orang-orang yang selalu memancing orang untuk berbuat baik, orang yang dikatakan cucu kami bin ahli sunnah wal jamaah, bin ahli sunnah wal jamaah, ya Allah panjakan umur para romo-romo kiai kami. Nasrulukum taqwa, Kebyak Allah taqwa, Taqwa ahlis sunnah wajahah. Pidupulah walhamdulillah jamil, Panjang umur tu hamil jamaah. Belakang dalil segala hamil besar ini terisi. Habisi, Nasya kepada hamba yang hadir, serta berakhiyah yang hadir, Barat ketukuk majalah yang hadir, Panjang umur dalam keadaan sehat keladia, dalam keadaan salam dengan dimanca taqwa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Terimalah tangan-tangan kami yang penumpulan dosa ini Jadi tangan-tangan kami, tangan-tangan yang memuami dosanya Orang-orang yang mendapatkan rahmat darimu Ya Allah, panjangkan umur kami dan seluruh yang hadir ini Dan panjangkan umur Akbar, Akbar Mustafa Hingga yang Allah, Allah Yang tidak akan terdengar dengan orang-orang yang baik Ya Allah, saat ada kesalahan yang dilakukan syekh syekh kami Akbar, Akbar, Mustafa kami Di saat ini kami mohon aku untuk kami dan mereka قوم الانسان قد kesalahan mereka ketika قالوا ان توبه نصوحا وakhir usya kami semua dengan husnal khathimah alal ladin yahiyum liat salihah wa ala qila ajdadina wa salafina salih fi hadith fa'il surah مكمية من ذلك الرفع إلى أنه شرفا على وجده هو السماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شارى ربيع الأول ومن الأيام يوم الغثنين وموضع ولادته وقبره في الحرقين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسكولا مدحولا مطوع السراء فولد ذلك لشرفه عند الله في أيدي الكثرة صلى الله عليه وسلم وضع المزي إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المصروفين وأصطالوا الحبائب صلى الله عليه رضوا عن عبد الرحمن بن عوف بن عمرو من الشبّار رضي الله عنهما قالت. قالت لما ولدت آمنة ورضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على وضع على نبيا فاستهلنا فاستمع جكاين ليكون رحمك الله أو رحمك أرد صلى الله عليه وسلم قالت الشفا وقاله ما بين المشرك والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور قالت سفا البسل وَجَعَدُ فَلَمْ أَنْشَدَ أَنَّ غَشِيَتْنِي ظُلْمَةٌ وَرُعْبٌ وَالشَّعْرِيَاتُ تَمَعْ عَنْ يَمِينِي فَسَمِعْتُ غَائِلًا يَقُولُ أَيْنَ ذَهَبَتْ بِي جَاءَ إِلَى الْبَغْرِ صَلَّى <تصفيق> اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَثَر ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ عَاوَدَ الرُّعْبُ وَالظُّلْمَةُ وَالشَّعْرِيَاتُ عَنْ يَسَارِي فسمعت كاملا يقول أين ذهبت به كان إلى المشرك صلى الله عليه قال فلم فقال فلم يزل الحديث مني على بال الحساب تزعذ حسبت الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة ومن عظيم المعجزات وبالي الآيات البينات لما يقيم عظيم شرمي عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهالي إلى الصراط لله السكين الله قاسك والسكين وشعب صلاة والتسكين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 بمدريك أن كتابتي بدود الأوراق الله عزيزي كأن صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خربا وحربا وأمولهم إلى مكان من أحراج سبقا ونرسلوا بالمؤمنين حلما ورفضا بل الله لا يقول ولا يفعل إلا معلومة نحو الحب المستعر والنفذ المحتوي على إذا ذاك فلنشتن أكافه إجابة مؤجله وهو الأب سنة الله الشافي الرحيم لليتي والارملى صل الله عليه ولكن ما تسونك احرق العبده القويه التي ترتيد منها براعص الادبياء من البريه الله والذي نفذ في تاثر وبعرض ذقفه فقيم في مجلوله الله صلوا عليه و سلم من جاء من استيفى الكباهيه والمنفرد في حقه وحلقه بعشر في فما كما متحلف البريق محمود إنا وهو متمكن عن زينه والمجر الله تعالى أجمله في وسحبيب وسعنه وله القلاء في مجده ومكانه أو صعب جنة تعالى مجدها أما أحد أما ما أفدع علمه من وقائل للنبي الكريم وإذا يكلم أكرم الله بهذا عبد المجربة من التكريم وتعطيه والفرق العظيم والطورين فحسنا مني أن أمسك علة العجلة بهذا المجرم وأقرأ السلام على الذي لا الله عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله يا بعداله السلام عليك ايها النبي ورحمه ما يسرق Terima kasih kerana يوم الدين الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نذب في النبين نرى لي في المحمد يدعونا توجهت إلى الله متواسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي مشكورا فعل فيه محمولا وإن يكتب عملي بالعمال المكمولة وتوجهي بالتوجهات لخالصة وصلات الموثولة اللهم ياما إلا إذا توجهوا الآبال فدعوه الظابرة وعلى باب عزته تحطر حال فدغشاها منه اليوظات الظابرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عمي بسردك الأمين سيدنا محمد الذي حمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مسته بعين أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الابرا اكبر المحبوب الاول مقاصد في شراب في كل موطن من مواطن القرب وما ذا ذا من ذلك في عبادك وساقك سيرشاد الاله في سيد الكونين فاشرب الذخاريت العبد المحبوب الخالص المخصوص منك في اجل الغايات اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حذرة الترابي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك مجرف مكامه العظيم فأن تلاحظنا في حركاتنا وسطلاتنا في عين عنايتك فأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتكلباتنا في جميع رعايتك وحاسم رقايتك فأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب رقاية أمالنا وتذكر لبنا ما تحرمنا فيه من نياتنا وعمالنا وتجعلنا بحفظة الحبيب من الحاضرين وفي إدراك طفاء من السالكين ولحادك وحكي من المهدين ولحادك من الحافظين اللهم إن لنا أدماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذلونا جميلة يا واسع رحمتنا إليك فلا تخيبنا آمنانك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهت أبيلك المستشبعين أن تقابل المذنب من نال الأمر والمسيئة للإحزان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأنتج على الأمين والنصر هذا الحبيب وبازره وآله وظهره وعمى في بركة بجهده أولادنا وواردهنا واحدة كثرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وزباية الدكتين القوي في جميع أقطار منشورة ومعالم إسلام الإيمان في أليام مع عمورة معنا فسورة وخشع لله هم غربة المطلوبين وقضي غينا المدنين واغفر للذنبين وتكفف ومدد الطيبين وشوف احمد جعل عيالك المؤمنين اجمعين وقف شغل بوتدينا والظالمين وجعلنا في مراد الحكيم جميع النواحي والابطار واجعلوا بتأييد من عندك ونشرك على المعاندين من المنافقين والوثا امين واجعلنا يا ربي في الحشد الحشيمه من جميع البلايا وفي الحزم من الذنوب والخطايا واهمنا بالعمل بتعتك وشك بخلمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخذ لنا منك بخير جمعين وصلل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوم وعلى آله صلوبا إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما ياسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima di sini dengan kalimat doa. Kita sama-sama baca kalimat lagi yang saya baca. Sebelumnya saya terima kasih kepada semua yang terlibat dan tidak lupa bos Karim yang sangat sibuk dalam acara ini dan seluruh panitia. Saya terima kasih semuanya. La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 kita tu hak عليها ان نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث ان شاء الله jangan berbisik-bisikkan Ya, dan sampai insyaallah sampai ke rumah masing-masing semua kabul hajinya selamat tanpa ada halangan apa-apa Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada dua pengubat yang pertama